بوك تو دواتسة بات خمسة وعشرون خمسة في المدينة في المدينة مني تريبا ناوكزال اريد ان اذهب الى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطارتر وبورت أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار من تر نترهور أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة.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 كيف اصل إلى وسط المدينه؟ мне potrebna taksi احتاج لسياره اجره احتاج لسياره اجره мне potrebna karta goroda احتاج لخريطه للفندق لفندق يا хотелось бы взять на прокат машину اريد ان استاجر سياره اريد ان سيارة. <سؤال> هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقه الائتمانيه Вось мое водительское посвящение. Гуна рухсату киадати. Гуна рухсат киадати. Что можно поглядеть у городе? Мاذа южаду филмадинати льюра? Мاذа южад филмадинати льюра? Сходите у старый город. اذهب الى المدينه القديمه زربيتيا قم بجوله في المدينة قم بجوله في المدينه سходите у порт اذهب الى الميناء, اذهب الى الميناء. في الميناء قم بجوله في الميناء يا якія яшчэ ماذا баqiya min ma'alima jadira bilmushahada ghayr dhalik ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك زайдзіце калі ласка кропка, букв и скачайте опошнюю версию.